لَشَ وَأَهْ لكْنَ المُسِْفين لََدَأَ زَل ل إلَكُْ كتابَابًا فيِيه بِككُمْ أَفَل تععقبُون وَكَمْ قَصَناَا مِنْ قَريَة كََكْ الظَالِمََ وَأَن شَأنَّ بعدهَا قَومًَا آخرين. لَمَّا أَحَسُّ بِبَأْسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ لَا تَرْقُبُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أَسْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لَهُ لاتخذناه من لدنا إن كنا عِلِّينَ بَلْ نُقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تصفون وَلَهُ مَ فيِي السَّموَاتِ وَالأَرض وَمَنْ عدَم لَا يَسْتَكْ بِونَ عَنْ عبَادَتِه وَلَا يَسْتَحسِون يُسَبِحونَ الليلَ وَالَّهَا رَ لَا يَفْطُون أَمِ التَّقَدُوا آالِهَةً مِنَ الأرضهُم يشعون مَا كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 خَشِيَتُهُ مُسْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 قُلّ نَفْسذَ إقَةُ الْم وَنَبَلُكُ بِالشَّرعِ وَالْخيرِ فِ ثنَةَ وَإِلَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَأْتُوكَ بِآيَةٍ اتَّخَذُوكَ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ فَسِيَّرُوا الْأَمْرَ وَهُمْ فِي حَيْرَةٍ مِّنْ أَمْرِهِمْ قُلْ إِنَّ السَّلَامَ مِن عِندِ اللَّهِ وَهُوَ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 وَتَتالف فَتَبَهَتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ ذِي هَرِمِينا الرَّحْمَن بل هُم عَن ذِكر رَبِّهِم مُعْرِضون أم لَهُم آلِهَةٌ تمنعُهُم مِن دونِنا لا يَسْتَطيعونَ نصرَ أنفُسِهِم ولا هُم مِنّنا يُصْحَبون بل مُتَّعنا هَؤُلا قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إِذَا ماَا يُ ظَرُون وَلَئِن السَّدْفُ النَفْحَةٌ مِن عَذَا بِرَبِّكَ لَ يَقولُولَّ يَا وَإلَنَائِ كُنَّ ظَالِمِين وَنَبَع الْ المَوازينَكِسطَال يَوْمِن القِيامَةِ فَلَا تُظلَمُ نَفْس شَيْئ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 مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يرجعون.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 دَفَعَلْتَ هَذَا لِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ يَكْسُؤُونَ عَلَى عُرُوقِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنقُضُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه ومنصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ألوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وَجَعلنهُ أَئَِّتَ يَحدُونَ بِأَمْرنَا وَأَوْ حَينَ إلَيهِمْ وَأَوْ حَينَا إلَهِمْثعَ الْ الخُرَاتِ وَإِن قامَ الصَّالاتِ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 وَادْعُ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْخَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ سَاهِلِينَ فَفَهَّمْنَاهُ لِسُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وعلما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 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلك وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذَا نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى فاسْمَعِ الْعِيلَ وَإِذْرِ سَوَدَ الْكَفَنُ كُلُّهُمْ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّ نُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَّا لَنْ نَّقْدِرَ عليه فنادى قَالَ لَا فِي الظُّلُمَاتِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ فَسُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فسْتَجددنا لَ وَهَبَن لَ يَحِييا وَصُ لَحن لَهُ, له, له زَوجَ إهم كانَوا يسارعونَ فيِي الخيراتِ وَدعونَناَا رغَبَ وَرهَبَ وَكانوا لَ خشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أممين اتاون واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرا بينهم كل الي الى راجعون فمن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 فَصَادَ مُجَهَّنَّمَ أَن مَّا أُنْزِلَ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يسمعون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 هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إننا لا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن هذا لبلاغا لقوم عابدين Ma arselnake ila rahmta lil'alameen Kul innama yuha ila ei ennama ilahukum ilahun واحدun fahel antum muslimun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 لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن, وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون